وَأَلْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْثَجَ جَلْ نُخْرِجَ بِهِ حَبْوٌ وَنَبَاتٌ وَجَنَّتٍ الْفَافَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتَيْنِ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتٌ أَفْوَاجٌ وَفُ السماء وفتحت السماء فكانت بوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا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 وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ان لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة نبصارها خاشعا يقولون أئنا في الحافرة إذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة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 فأراه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولولى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 والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها, والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة كُبرَى يومَ يَتذكّرُ لِإنسانٍ مَا سَعى يومَ يَتذكّرُ لِإنسانٍ مَا سَعى وَبُرِزَتِ الجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية نوضحها. ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصْدَى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَكَ الَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةً مَرْفُوعَةٍ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةً قُتِلَ لِإِنسَانٍ مَا أَكْفَرَنَ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 لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إِنَّا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها, حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا وَفَاكِهَةٌ لكم مَّتَاعًا فإذا جاءت الصاخبة يوم يفر المرء من خي، يوم يفر المرء من وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفلة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة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 وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشلت وإذا البحار سجلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت, وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِلَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّةِ نَسِ الْجَوَارِ الْكُنَّس وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَا عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِلَّ عَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعِثٍ ثَمَّ أَمينٌ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاء.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 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلاما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الادرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما جمع عنها بغائبین وما ادراك ما يوم الدين ثم ما أدرىك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولم رَوَى مَأْذُنَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون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 وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نثيم ذا تتلى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 ان لبرار لفي نعيم على لرائق ينظرون تعرف في وجوههم نضره النعيم يسقون من رحيق يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم من عين يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا مر بهم يتغامزون واذا انقلبوا إلى أن لهم قلب فاكين وإذا رأوهم وإذا رأوهم قالوا إنها أولى إلى ظالون قالوا إنها يضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا لرذ مدت وإذا لرذ مدة وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت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 فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى اهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلاء، إن ربه كان به بصيرا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 إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم